قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسئون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها 118. ثم إلى ربكم ترجعون 119. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من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 أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض 112. والله ولي المتقين 113. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون 114. أم حسب الذين اجترحوا السلام سيأت أن جعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيهم ومامتهما ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق. تِنْوَادِ تُجْزَاؤُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ